بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعض من دروس التفسير وتفسير سورة النساء فنبدأ بدرس جديد يقول الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا وآتوا فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس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 هؤلاء. وقيل لهم من القائل الظاهر والله أعلم أنه النبي صلى الله عليه وسلم اختلف العلماء قبل أن نبدأ بالشرح اختلف العلماء رحمهم الله في هذه الآية من المراد بهم فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس الآخرين القول الأول قيل هم جماعة من الصحابة أمروا بترك القتال في مكة بعد أن تسرعوا إليه فلما كتب عليهم بالمدينة تثبطوا وتكاسلوا على القتال من غير شك في الدين بل خوفا من الموت كطبيعة كخوف خوفا من الموت وفرقا من هول القتل وسيأتي مزيد بحث هذا القول الأول وقيل إنها نزلت في اليهود وقيل نزلت في المنافقين المراد بهؤلاء المنافقين وهذا رجحه القرطبي ورجحه الرازي ورجحه جمع من أهل العلم هؤلاء استدلوا بأدلة أن المراد هؤلاء من المنافقون استدلوا بأدلة قالوا أولا أن الآية مجتملة على أمور تدل على أنها مختصة بالمنافقين منها قال وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال ومعاذ الله كما يقول القرطبي ومعاذ الله أن يصدر هذا القول عن صحابي كريم يعلم أن الآجال محدودة والأرزاق مقصومة وبعضهم قال مما يدل على ذلك أن الله عز وجل قال في وصفهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية ومعلوم أن هذا الوصف لا يليق إلا بالمنافق ومنها أن الله تعالى قال لرسوله قل متاع الدنيا قليل وهذا الكلام يذكر مع من كانت رغبته في الدنيا أكثر من رغبته في الآخرة هذه الأقوال قيل في المنافقين وقيل في اليهود وقيل في ضعفة المؤمنين وهذا الذي ذكره ابن كثير والسعدي أنها في ضعفت المؤمنين طيب نسمع لابن كثير والسعدي رحمه الله ثم نكمل قال ابن كثير رحمه الله كان المؤمنون في ابتداء الإسلام وهم بمكة مأمورين بالصلاة والزكاة وإن لم تكن ذات النصب ما معنى ذات النصب ذات أنصباء لكن كانوا مأمورين بمواساة الفقراء منهم وكانوا مأمورين بالصفح والعفو على المشركين والصبر إلى حين وكانوا يتحرقون ويودون لو أمروا بالقتال ليشتفوا من أعدائهم ولم يكن الحال إذ ذاك مناسبا لأسباب كثيرة منها قلة عددهم بالنسبة إلى كثرة عدد, وعدد عدد, عدد عدوهم ومنها كونهم كانوا في بلدهم وهم وهو بلد حرام وأشرف بقاع الأرض فلم يكن الأمر بالقتال فيه ابتداء لائقا فلهذا لم يؤمر بالجهاد إلا بالمدينة لما صارت لهم دار ومنع وأنصار ومع هذا لما أمروا بما كانوا يودونه جزع بعضهم منه وخافوا من مواجهة الناس خوفا شديدا فأنزل الآيات وذكر ذلك السعدي فقال رحمه الله كان المسلمون إذ كانوا بمكة مؤمرين بالصلاة والزكاة، أي موااسات الفقراء، لزكاة المعروفة ذات النصب والشروط، فإنها لم تفرض إلا بالمدينة، ولم يؤمروا بجهاد الأعداء لعدة فوائد، منها أن من حكمة الباري أن يشرع لعباده الشرائع على وجه لا يشق عليهم. ويبدأ بالأهم فالأهم والأسهل فالأسهل ومنها أنه لو فرض عليهم القتال مع قلة عددهم وعددهم وكثرة أعدائهم لأدى ذلك إلى الضمحلال الإسلام فروعي جانب المصلحة العظمى على ما دونها، ولغير ذلك من الحكم. فالذي يظهر والله أعلم أنها في ضعفت المسلمين ومن باب شكلة عم المنافقين واليهود وغيرهم نعم وهذا الامر يحدث من ضعفه المسلمين هل الناس في ايمانهم على درجه واحده اجب لا درجة فقد يوجد في الجانب الاسلامي وقد يوجد في الجيش الاسلامي وقد يوجد في المسلمين من هو ضعيف الايمان كما هو معتقد اهل سنتي والجماعه نعم الم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم متى في مكة, في مكة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أي أدوها على وجه مستقيم بشروطها وأركانها ومستحباتها كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السعدي ولم يقل في قوله تعالى في البقرة يقيمون الصلاة ولم يقل يفعلون الصلاة أو يأتون الصلاة لأنه لا يكفي فيها مجرد الاتيان بصورتها الظاهرة فإقام الصلاة إقامتها ظاهرا بإتمام أركانها وواجباتها وشروطها وإقامتها باطنا بإقامة روحها وهو حضور القلب فيها وتدبر ما يقوله ويفعله منها ولذلك لم يأمر الله عز وجل بالصلاة اللي بلافظ الإقامة وأقيموا يقيمون المقيمين إلى آخره نعم ولهذا دائما يأتي سؤال ما هو أنا أصلي ولا تنهاني الصلاة عن الفحشاء والله عز وجل يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر هذا يأتي السؤال نقول الجواب واضح نقول لأن الله عز وجل يقول وأقيموا ولم يقل افعلوا ماذا قال؟ أقيمه وهل هناك فرق بين الإقامة والفعل نعم الإقامة أن تأتي بالصلاة بحضور قلب بخشوع بأركانها وواجباتها ومستحباتها وحضور قلب وليس فقط أداؤها والحكم المعلق بوصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه فعلى قدر إقامة العبد لصلاته على قدر ما تؤثر فيه فتنهاه عن الفحشاء والمنكر وبهذا يزول الإشكال الذي يريده البعض أن كثير من المصلين لا تنهاهم صلاتهم عن الفحشاء والمنكر نقول لأنكم لم تقيموا الصلاة الإقامة والله عز وجل قال وأقيموا إقامة كاملة وأقيموا الصلاة يشمل الفرض والنفل وهذا يدل على اهميه الصلاة تعرفون أن الصلاة فرضت في مكة وفي المدينة في مكة ويدل على عظم الصلاة أيها الأخوة أولا أنها فرضت في أعلى مكان أي السماء ليلة الإسراء والمعراج ثانيا أول ما فرضت خمسين صلاة ثم خففت إلى خمس صلاة وهذا يدل على محبة الله لها وعنايته سبحانه وتعالى بها أن تاركها كافر يحشر مع فرعون وقارون وأبي بن خلف وأعظم العبادات بعد الشهادتين هي الصلاة وهي عمود الدين ولذلك جاء الأمر بها كثير جدا كما تعلمون. واقم الصلاة وآت الزكاة أي أعط الزكاة لمستحقيها والزكاة الزكاة قدر واجب في مال مخصوص لطائفة أو جهة مخصوصة ما هي الطائفة الثمانية التي الذي ورد ذكرهم أين في صورة التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره وآت الزكاة سميت زكاة لأنها تزكي صاحب المال وتزكي المال وتزكي المجتمع وتزكي المجتمع بالتحاب والتعالف قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك زكر لها فإن الزكاة طهرة طهرة وتنقية وتزكية للإنسان وتزكية للمال فإن الإنسان حينما يخرج المال طيبة بها نفسه تزكو نفسه يعني تشتغل وتكون فيها من صفات الكرم والجود وتصديق وعد الله عز وجل وتكذيب الشيطان أمور كثيرة فتزكو النفس والنفس تزكو بماذا بالطاعة قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها فتزكية النفس بالإنفاق لله عز وجل والكرم هذه من أعظم أمور ما تزكى بها النفس وأقيم الصلاة وآت الزكاة سبق سؤال لماذا كثيرا يقرن الله عز وجل بين الصلاة والزكاة في آيات كثيرة قيل وهو أصحها إن الصلاة حق الله وهي مشتمله على توحيده والثناء عليه والإنفاق والزكاة من الإحسان إلى المخلوقين بالنفع المتعد إليهم وسعادة العبد دائرة بين الأمرين إخلاصه لمعبوده وسعيه في نفع الخلق هذا انتهاك كلام السعدي وهذا صح الأقوى فإن الإنسان أعظم الناس منزلة ومكانة عند الله عز وجل من أخلص وأحسن لله هذا بالنسبة لله تبارك وتعالى بالنسبة للمخلوق من نفع المخلوق بعلمه أو بماله أو بوقته أو بوجوده أو بغيره ينفع المخلوق لمن؟ لله إنما نطعمكم لوجه الله تبارك وتعالى فالزكاة نفع للمخلوق والصلاة عبادة وإخلاص لله تبارك وتعالى ولذلك كثير ما يقرر الله عز وجل ولذلك فإن الإنسان حينما ينفع الناس لله عز وجل بماله بعلمه بوقته فإنه من أعلى الدرجات أعلى الدرجات وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا فتنتين ذكر منها العلم وذكر منها المال العلم الذي يعلمه والمال الذي ينفقه وغيرهما لا يحسد ولا يقبض وقيل الصلاة رأس العبادات البدنية والزكاة رأس العبادات المالية وقيل الصلاه طهره للنفس والبدن والزكاه طهره للمال والاول اقرب والله اعلم فان سعاده العبد دائره بين الامرين اخلاصه لمعبوده وسعيه في نفع الخلق نعم الم ترى الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه في المرحله المكيه كما سبق في كلام السعدي لماذا لم يفرض القتال ابتداء والأسباب في ذلك. فلما كتب عليهم القتال أي فرضا في وقته المناسب في وقته المناسب حينما قوي قوي المسلمون وحينما كانوا في المدينة إلى غير ذلك. فلما كتب عليهم القتال كتب فرضا الكتب الفرض. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القتال كما كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم قلنا فيها كم قول ثلاث اقوال قلنا رجحنا انها في طائفه من ضعفت المسلمين القول بانها في طائفه من المؤمنين يخشون الناس كخشيه الله يخافون من الناس كما يخافون من الله تبارك وتعالى يخشون الناس كخشيه الله او اشد خشيه او لا شك أنها ليست للشك، لأن هذا لا يليق بمن؟ بالله تبارك وتعالى لا يليق بالله تبارك وتعالى، كقول تعالى في سورة البقرة، ثم قسَت قلوبكم من بعد ذلك، فهي كالحجارة أوشد قسوة، هذه ليست للشك، وقد ذكرنا في سورة البقر الأقوال فيها نذكرها هنا، كخشية الله أو أشد خشية، قيل أو بمعنى الوَو يخشون الناس كخشية الله وأشد خشية وقيل هي بمعنى بل كخشية الله بل أشد خشية وهذا قول قوي هؤلاء يخشون الناس بل أشد من خشية الناس ضراب انتقالي هذا الموجود وقيل بعضهم كخشية الله وبعضهم أشد كما هو معلوم الناس ليسوا على درجة واحدة نعم إما بمعنى الواو أو بمعنى بل نعم أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال جزعا من الموت ورغبة في الدنيا جزعا من الموت فإن الناس لا يحبون الجهاد لماذا أو من يتهرب من الجهاد أو الذي لا يرغب في الجهاد خوفا خوفا من الموت بدليل أنه سيأتي بعد قليل قل متاع الدنيا قليل يعني حبا في الدنيا هربا من الموت لما كتبت علينا القتال والذي ينبغي هو التسليم لأوامر الله كما سيأتي ومضى معنا أن يا من تهرب عن الجهاد الجهاد لا يقدم ولا يؤخر كما سيأتي ومر معنا فمن كتب عليه القتال سيموت إما على فراشه أو في ساحات الوغاء كما سنأتي إن شاء الله وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال إن كانت في المنافقين اعتراض على قضاء على قدر أوامر الله عز وجل إن كانت الكلام المقصود بها طائفة في المنافقين وإن كان في ضعفة المسلمين فإن المراد يعني خوفا من الموت وخوفا من لقاء الناس وهذا موجود في المسلمين أو لا موجود هذا موجود الناس ليسوا على درجة واحدة والآن الامه الإسلامية كثير منهم إلا من رحم الله لا يريدون الجهاد مع ما ورد فيه من الفضائل ومع ما ورد فيه من الأمور العظيمة ذكرناه في الدرس الماضي وأن ميتة الشهيد أفضل الميتات وغير ذلك وما من أحد يموت ويتمنى أن يرجع إلا الشهيد لما يرى من الكرامة ومع ذلك الناس لا يرغبون خوفا من الموت وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال قال ابن عشور إنما هو قولهم في نفوسهم على معنى عدم الاهتداء لحكمة تعليل الأمر بالقتال وظنهم أن ذلك بلواء كتبت علينا أي فرضت علينا القتال لولا لا أخرتنا إلى أجر قريب أي لو أخرت القتال إلى وقت آخر إلى مدة أخرى فأن فيه سفك الدماء ويتم الأبناء وتأييم النساء وهذه الآية كقوله تعالى ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشية عليه من الموت فأولى لهم. نعم. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كتب كبر مقتل عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وإذا ينبغي على المسلم أن يحذر كل الحذر أن يقول كلام أو يخرج بقنوات أو بجرائد أو عوام ويدعي أمرا هو الآن في فسحة هو يرى أنه يريد أن يرتفع قد يبتلي الله عز وجل أن تدعي أنك بطل وأنك تهتم بأمور المسلمين والله عز وجل يعلم من نيتك أنك تريد المنزلة أو التقرب إلى الحكام أو التقرب إلى الأمراء أو لأمور أخرى يبتلى وهذا الذي جعل العلماء الربانيون يسكتون وإنما ينكرون ويأمرون بالمعروف سرا ويجتهدون بعدم الكلام أمن من الناس يخشون أنهم يكونوا غير صادقين فيبتليهم الله عز وجل هؤلاء قالوا هذا الكلام مع أنهم طردوا من بلادهم ويتمنون أن يقضوا على الكفار الذين أذبوهم فلما كتب عليهم القتال وكتب عليهم الجهاد تولوا لولا أخرتنا الى اجل قريب تمنوا ان لم يفرب الجهاد ولذلك يقول السعدي لولا اخرتنا أخرتنا إلى أجل قريب هل لا أخرت فرض القتال مدة متأخرة على الوقت الحاضر وهذه الحال كثيرا ما تعرض لمن هو غير رزين واستعجل في الأمور قبل وقتها فالغالب عليه أنه لا يصبر عليها وقت, لا يصبر عليها وقت حلولها ولا ينوء بحملها بل يكون قليل الصبر فلذلك ينبغي على المسلم أن يحذر من الدعاء الدعاوة كما يقول ابن تيميه رحمه الله نقلاً عن بعض السلف أو ابن قيم يقول أكبر عائق بين الله أو أكبر عائق رادع عن الله هو الدعاوة أنا وأنا, وأنا وأنا وأنا وأنا وأنا ويبدأ يتكلم وكأنه زعيم الإسلام مع أنه تجد هذا الرجل كله في الكلام ما تجد فيه أعمال فقط في الكلام قد يبتلى يوم القيامة. أنت يا من تقول أنا أهتم باحوال المسلمين وأنا وأنا والله عز وجل يعلم من نيتك أنك من أجل حكام أو من أجل مال يبتليه الله تبارك وتعالى يبتليه هل هو صادق في كلامه حينما كل أمر يقوله أمام الناس وينشره في موقعه أو ينشره هنا وهنا يبتليه الله عز وجل فالإنسان لا يقول يجزم في قلبه ويدعو الله عز وجل أن يثبته ويدعو الله تبارك وتعالى أن يثبت قلبه وأن يهتم بأحوال المسلمين ويتمنى هذا الأمر لكن لا يقوله في المجالس وكلكم تعرفون أنه كان أناس يأتون بأخبار المجاهدين في أفغانستان ويتكلمون في المجالس قديما فلما جاءت الفتن القليلة فتن الشهوات والشبهات والدشوش تعرفون أنهم انتكسوا ورجعوا عن دينهم بل بعضهم أصبح يحارب الإسلام أمر خطير ظهور الأعمال أمر خطير أن يتكلم الإنسان أمام الناس حتى يحبوه وحتى يرفعوه وحتى يكون كأنه إنسان عظيم يختبره الله عز وجل وهذا خطر الرياء وخطر المحمدة يقول ابن تيمي رحمه الله وهو يتكلم عن الرضا وأن الرضا إنما الرضا يكون بعدها بعد القضاء. يقول رحمه الله وإنما الرضا ما يكون بعد القضاء وإن كان هذا عزما فالعزم قد يدوم وقد ينفسخ وما أكثر وما أكثر انفساخ العزائم خصوصا عزائم الصوفية وله... ولهذا قيل لبعضهم بما عرفت ربك قال بفسخ العزائم ونقض الهمم وقد قال الله تعالى لمن هو أفضل من هؤلاء المشائخ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وانتم تنظرون, تنظرون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون وقال تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال الله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وفي التلمذي أن بعض الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لو علمنا أي العمل أحب إلى الله لعملنا فأنزل الله هذه الآية وقد قال الله تعالى ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم واقيموا الصلاة واتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو شد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى جر قريب فهؤلاء الذين كانوا قد عزموا على الجهاد وأحبوه لما ابتلو به كرهوه وفروا منه انتهى كلام التيمي رحمه الله وقال رحمه الله ومثل هذا ما يذكرونه عن بعضهم أنه كان يقول وليس لي في سواك حظ فكيف ما شئت فاختبرني فأخذه العسر من ساعته أي حصره بوله البول الذي هو أبسط الأمراض حصره بوله فكان يدور على المكاتب ويفرق الجوز على الصبيان ويقول ادعوا لعمكم الكذاب تراه الله بماذا بحسر البول فكان يدور على الصبيان ويقول ادعوا لعمكم الكذاب وكان يقول مهما ابتليتني يا رب فانا راضي فينبغي على للانسان دائما لا يتكلم بكلام ربما يكون مسؤول أمام الله عز وجل يجزم الإنسان ويأزم في قلبه ويدعو الله بالثبات أما يتكلم أمام الناس ويدعي أنه قوي ويدعي أنه بطل ويدعي أنه يريد هذا الأمر يبتليه الله عز وجل طالت الدنيا أم قصرت أكبر خطر خطر الدعاوة ولذلك ما تجد عالم رباني ما تجد عالم رباني عنده قضية الدعاوة أنا أحب الرسول أنا أحب الإسلام الجهاد يمشي في عروقي يا أخي بالأعمال الكلام ما ينفع الكلام الكلام بعد اشتهر فيه المنافقون وانما العبره بالكلام روح شارك المجاهدين اذا انت صادق شارك في انكار المنكرات في الرد على اهل البدع في الرد على الالمانيين اما فقط في الكلام في الكلام يبتليهم الله عز وجل ولان غالبا الذين فروا من الجهاد رغبه في الدنيا خوفا من الموت ماذا قال الله ردا لهم ردا عليهم وعلى غيرهم قل اي محمد قل لهؤلاء ولغيرهم لأن أي تقاعس عن عمل خيري سببه الدنيا هذا الذي لا يصل للفجر لماذا حبا بالفراش خوفا من البرد حبا بالنوم أليس كذلك هذا الذي لا يطلب العلم ويجلس في المجالس حبا في الدنيا ومن ذلك الجهاد في سبيل الله والتقاعس عنه حبا في الدنيا وحبا في طول الدنيا فأخبر الله عز وجل وأمر نبيه أن يقول هذا الكلام لهؤلاء ولغيرهم في كلام جميل قل يا محمد لهؤلاء الذين يؤملون تأخير فرض الجهاد ترغيبا ترغيبا يرغبون في البقاء في الدنيا قل لهم متاع الدنيا قليل هذه الدنيا متاعها جميع انواع المتاع فانه قليل والمتاع ما يتمتع به ويزول فمتاع هذه الدنيا قليل من حيث نوعه ومن حيث مدته فمداع الدنيا يزول او انت تزول عنه وكذلك نعيمه فهو قليل بالنسبه للاخره قال القرطبي وسماه قليلا لأنه لا بقاءه له الله أكبر قال النبي صلى الله عليه وسلم لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء إذن أسباب التقاعس عن الجهاد خوف الموت وقد سبق في البقرة أن أناس تقاعسوا عن الجهاد أو هربوا ألم ترى إلى الذين قيل لهم ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت حذر ماذا الموت قيل في معناها كما سبق في البقرة قيل أنهم تركوا الجهاد هربوا من الجهاد خوفوا من الموت فقيل لهم موتوا ثم احياهم لماذا أن الجهاد لا يقدم ولا يؤخر المكتوب سيأتيك على فراشك أو في سحات الوقاء نعم فمتاع الدنيا قليل هل بقي أحد في الدنيا مات الملوك ومات الأمراء ومات الأغنياء ومات من يملكون المليارات وكما ذكرنا في الدرس الماضي ماذا يقول شيخ الإسلام يقول بعض الناس يهرب من الجهاد ولا يريد الجهاد في سبيل الله وتجده منعم حتى يموت في أحسن ميتة يقول شيخ الإسلام موتة الشهيد أحسن ميتة وأفضل ميتة وأيسر ميتة سبحان الله وأيضا لا يمس من ألم الموت إلا كتمس القرصه وأيضاً يتمنى أن يرجع فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة لكن انظروا فضل العلم انظروا فضل العلم الذي ما طلب العلم وعرف هذه الأمور أبداً فهم يموتون ويتحسرون في موتهم والله المستعان قل متاع الدنيا قليل فمن أراد الآخرة ومن أراد أن ينشط أن ينشط في الجهاد وفي الرد على الأعداء وفي طلب العلم لا بد أن يتذكر دائما أن الدنيا زائلة وأنها قليل حتى لا تعشقها القلوب فمن عشق الدنيا ورغب في الدنيا وركض وراء الدنيا وسعى وراء الدنيا هل يحب الجهاد؟ أبدا هل يحب الموت في سبيل الله؟ لا فهل المسلم أن يعرف هذه الآية العظيمة ما هي؟ قل متاع الدنيا قليل هذه الدنيا التي نعيش ومتاعها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 وقال الله تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هجيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا وقال سبحانه عن مؤمن آل فرعون أنه قال لقومه يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار المتاع يتمتع بها قليل ثم تنقطع وتزول وقال ابن رجب رحمه الله والمتاع هو ما يتمتع به صاحبه برهة ثم ينقطع ويفنى فما عيبت الدنيا باكثر من ذكر فنائها وتقلب احوالها وهو ادل دليل على انقضائها وزوالها فتتبدل صحتها بالسقم ووجودها بالعدم وشبيبتها بالهرم ونعيمها بالبؤس وحياتها بالموت فتفارق الاجسام النفوس وعمارتها بالخراب واجتماعها بفرق بفرقة الأحباب وكل ما فوق التراب تراب قال بعض السلف في يوم عيد وقد نظر إلى كثرة الناس وزينة لباسهم هل ترون إلا خرقا تبلى أو لحما يأكله الدود غدا كان الإمام أحمد رحمه الله يقول يا دار تخربين ويموت سكانك الله أكبر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولا وقال صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وقال صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع قال النووي رحمه الله ما الدنيا بالنسبة للآخرة في قصر مدتها وفناء لذاتها ودوام الآخرة ودوام لذاتها ونعيمها إلا كنسبة الماء الذي يعلق بالأصبع إلى باقي البحر وقد قال صلى الله عليه وسلم لابن عمر يا ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل رواه البخاري وعند التلمذي وعد نفسك من أهل القبور وهذه الوصية للنبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر هي في الواقع وصية له وللأمة جميعا كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل قال النووي رحمه الله في معنى الحديث لا تركن الى الدنيا ولا تتخذها وطنا ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها ولا تتعلق منها إلا بما يتعلق به الغريب في غير وطنه قال موسى الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها وقال عيسى لأصحابه من ذا الذي يبني على موج البحار دارا تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا وقال مثل طالب الدنيا كمثل شارب ماء البحر كلما ازداد شربا ازداد عطشا حتى يقتله وقد خرج أبو الدرداء على أهل الشام ورآهم في ترف فقال لهم ما لي أراكم تجمعون مال لا وتبنون ما لا تسكنون وتؤملون ما لا تأخذون لقد جمعت الأقوام التي قبلكم وأمنت فما هو إلا قليل حتى أصبح جمعهم بورا وأملهم غرورا وبيوتهم قبورا فجعل الناس يبكون حتى سمع نشيجهم من خارج المسجد وقال أبو داود وهو من تلاميذ الإمام أحمد ما رأيت الإمام أحمد ذكر الدنيا وقال ابن القيم رحمه الله لا تدخل محبة الله في قلب فيه حب الدنيا إلا كما يدخل الجمل في سم الإبرة وقال ابن القيم الدنيا كامرأة بغي لا تثبت مع زوج والسير في طلبها كالسير في أرض مسبعة أي كثيرة السباع السباحة فيها كالسباحة في غدير التمساح كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضخاها ومن أعظم الآيات في الزهد في الدنيا قول الله عز وجل افرايت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون إلى غير ذلك إذن كل تقاعس عن الخير سببه حب الدنيا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليلا وبالذات في هذا الزمن كفرة موت وكفرة هموم وغموم وقضايا والبليات والمشاكل والهموم عمت وطمت بسبب ترك دين الله كلها تبين حقارة الدنيا وأن هذه الدنيا مصر على الآخرة فالموفق من وفقه الله وجعلها مزرعة يتزود فيها من الخيرات ويتقرب إلى رب العرض والسماوات قل متاع الدنيا قليل يا من تريدون البقاء وتريدون أن تتنعموا في الدنيا الجهاد لا يقدم ولا يؤخر فمن مكتوب عليه الموت سيموت ولذلك سيأتينا بعدها وسنتكلم عنها إن شاء الله أينما تكونوا يدرككم الموت سأسأل غدا إن شاء الله ما مناسبة الآية لهذه الآية كالآية التي في البقرة ألم ترى إلى الذين قيل لهم ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديانهم وأملوف حذر الموت حذر الموت حذر الجهد فقيل فقال لهم الله موتوا ثم أحياءهم والآخرة خير لمن اتقى أي الآخرة وما اعد الله عز وجل فيها من النعيم خير ممن من الدنيا لمن اتقى الله عز وجل وعبد الله وجاهد وطبق اوامره قال الله عز وجل بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى الاخره خير من الدنيا في الدنيا موت كل نفس ضايقه الموت في الاخره لا موت يا اهل الجنه خلود فلا موت يا اهل النار خلود في النار خلود فلا موت في الدنيا هموم وغموم وأحزان وفي الآخرة لا يوجد فيها وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور أن نعم الدنيا ثالثا أن نعم الدنيا منقطعة مع ما فيها من الأكدار لو قلنا مثلا أنها نعم مع ما فيها من الأكدار والهموم وغيرها ونعم الآخرة لا تنقطع قال الله عز وجل قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل نعم أيضا نعم الدنيا كثير من الناس لا تحدث له ولا تحصل له فالمقصود والآخرة خير لمن اتقى ما عند الله تبارك وتعالى مع أن الإنسان لو أطاع الله ماذا حصل له في الدنيا الحياة الطيبة حتى لو سجن أو ضرب أو مات فإن ما فيه من لذة الإيمان ولذة الطاعة والتعلق بالله عز وجل من أعظم اللذات ماذا يقول بعض السلف يقول مساكينها الدنيا خرجوا منها ولم يجدوا ألذ ما فيها قالوا ما ألذ ما فيها قال ذكر الله وخشية الله لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه عليه ولا تظلمون فتيلة أي من أعمالكم بل توفونها أتم الجزاء والفتيل هو الخيط الذي يكون في بطن النوات ما الهدف من هذه الآية بيان أنه لا أحد يظلم أبدا كما سبق ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدله فالإنسان يوم القيامة لا يظلم شيئا فلا ينقص من حسناته ولا يزاد عليه من سيئات غيره ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما قال ابن كثير وهذه تسلية لهم عن الدنيا وترغيب لهم في الآخرة وتحريض لهم على الجهاد وشوف ونل الآخرة خير وما فيها وما عد الله عز وجل فيها من فوائد الآيات وفيها فوائد كثيرة لكن نأخذ بعض الفوائد من فوائد الآيات تعجب أو التعجب من حالي هؤلاء ومن فوائد الآيات أن الإنسان قد يتعجل الشيء فإذا نزل به نكصاء فمن يعطينا حديث مر معنا برياض الصالحين ومر معنا بصحيح مسلم أن الإنسان لا يستعجل لا يستعجل يا عبد الله لا, مثل... لا. لا تتمنوا لقاء العدو هذا الحديث حديث عظيم ذكرناه وذكرنا ما يتعلق فيه من فوائد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله من فضله هل واسألوا الله العافية هل يتمنى أحد البلاء لا فإن قيل ابتلي إمام محمد نقول ما طلب البلاء هو لكن إن ابتلي صبر هل يتمنى أحد الفتنة ما يتمنى الفتنة لكن إن وقعت ينبغي أن يصبر فلا يتمنى لقاء العدو لأن الإنسان وقت وذكرنا من الحكم من ذلك لكن لا بعث من باب الفائدة غالبا الذي يقول يريد أن نقاتل الأعداء ويتكلم غالبا يكون معتمدا على نفسه واثقا بنفسه وهذه أول أسباب الهزيمة ما هي أول أسباب الهزيمة أن يكون الإنسان معتمدا على نفسه واثقا من نفسه والإنسان أمام الأعداء وغيرهم ينبغي أن يعتمد على الله تبارك وتعالى ف... وأيضا من الفوائد أنه لا ينبغي للإنسان يدخل في أمر يعجز من الخروج عنه. ومن فوائد الآيات أن قتال الكفار فرض لقوله كتب عليكم القتال وسبق لنا أن الجهاد ينقسم إلى قسمين فرض كفاية وفرض عين وأنه في أربع مواضع يكون فرض عين إذا استنفر الإمام وإذا حضر العدو وإذا كان الإنسان في الصف فما حكم خروج الإنسان وهو في الصف حرام فإن التولي يوم الزحف من, من الكبار وفيها وجوب الصلاة وجوب الزكاة وفيها أهمية هذه الأعمال وهي اقامه الصلاة وإذاء الزكاة وفيها ذم من خشي الناس كخشيه الله فإن قال قال ما علاج هذا الأمر أن الناس أو الإنسان يخشى الناس العلاج بالتدرج بالتدرج يعلم ذلك الحديث واعلم أن الأمة لو اجتمعت علي ينفعك بشي لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك واعلم أن الأمة لو اجتمعت علي يضرك بشي لم يضروك إلا بشيء قد كتب عليك فالإنسان يحاول يجتهد ويعلم ويتدرب ويدرب نفسه أن الناس لا ينفعون وإذلك قال بعض السلف من عرف الناس استراح ماذا قال ابن تيمية؟ أي أنهم لا ينفعون وليضرون ومن فواد الآيات ذموا من اعترض على أحكام الله تبارك وتعالى وفيها فضل الآخرة وفيها ذم الدنيا وأن متاع الدنيا قليل ويزول وفيها التزهيد في الدنيا التزهيد في الدنيا اسأل شخص عمره مئة سنة قل له قل له يا من عشت مئة سنة ما شاء الله تبارك الله ماذا يقول لك يقول ما عشت ما شيء هو عاش كم مئة سنة. ونوح يوم قيل له قيل له يا يا الأنبياء قبرنا عن الدنيا. فقد عشت أكثر من ألف سنة. فماذا قال؟ قال كدار لها بابان دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر. فنسأوا الله عز وجل أن ينور قلوبنا وأن يوفقنا وإياكم لعمل الصالحات وأن يجعل القرآن العظيم ربيعة قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزائنا. والله تبارك وتعالى على مصر الله وسلم على نبينا محمد